وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُنُونَ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 قال رب انصرني بما كذبون فاوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا ووحينا فاذا جاء امرنا وفاركت النور فاسلك فيها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 سيقولون لله قل أفلا تذكرون؟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 رزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، فَلَا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون.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 فَاسْأَلِ الْعَادِينَ قَالَ إِلَّا بِثْمٍ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ إِلَّا بِثْمٍ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ